اثنان استمع إلى الجمل وأعدها واحد الذكريات مع الأصدقاء جميلة اثنان اليوم يوم الوداع للمدرسة ثلاثة سأشتاق إلى الأصدقاء المخلصين جدا أربعة المحبة بين الأصدقاء أمر مهم خمسة سنزور المدرسة كل سنة